اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ويل للمطففين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 ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أذيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إِنَّهُمْ عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إِنَّهُمْ لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون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 ومزاجه من تسنيم أين يشرب بها المقربون؟ الله أكبر. الله أكبر